الزواج آية ربانية وسنة نبوية وفطرة إنسانية وضرورة اجتماعية وسكن للغريزة الجسدية والحياة الزوجية مملكة إيمانية الزوج ملكها وربانها والمسير لأمورها وشؤونها بما جعل الله له من قوامه في قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم والزوجة هي الأخرى ملكة متوجة في هذه المملكة الكريمة فهي شريكة الحياة ورفيقة الدرب وقرة العين قال تعالى وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ من أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً ورحمة إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ فمن الرعية في هذه المملكة الإيمانية الرعية بين هذين الملكين الكريمين هم ثمرة الفؤاد ولب الكبد وزهرة الحياة الدنيا هم الأولاد قال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا أيها الأحبة هذه المملكة الإيمانية إن ظلل سماءها منهج رب البرية وسيد البشرية وعوين بتها بماء الإخلاص والمودة والرحمة الندية ماتت ثمارها كل صبح وعشية وأينعت ارضها كل زهرات الحب والوفاء والاخلاق العلية وان ظهر في ارض هذه المملكة يوما ما نبتة شوك لخلاف او لمشكلة اسرية فسرعان ما تذبل هذه الشوك او تموت فإنه لا يمكن بحال أن تمو هذه الشوكة في مثل هذه الأرض الطاهرة الزكية فوالذي نفسي بيده إن سر الضنج الذي تحياه الآن كثير من الأسر المسلمة سببه البعد عن منهج الله والبعد عن شرع الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع التقليد الأعمى للشرق الملحد وللغرب الكافر فان كثيرا من بيوت المسلمين الان هزمت هزيمة نفسية النكراء فراح الوالد يحاكي الرجل الغربي الكافر وراحت المسلمة تحاكي المرأة الغربية الكافرة التي لا تعرف دينا ولا خلقا ولا وازعا من عفة وحياة وتحولت كثير من الاسر المسلمة الان الى جمى مسوخة، مسوخة الهوية، مسوخة الهوية ممسوخة الاعتقاد ممسوخة الاخلاق وانما نراه الان في الجامعات والشوارع والطرقات من تبرج سافر ومن عري يؤلم القلب ومن بناطين تلبسها الفتيات بلا خجل او حياة لمن اعظم الأدلة على خراب القسر وعلى فساد البيوت فانا لا اتصور ان بنتا تخرج بهذا الزي الفاضح خرجت من بيت فيه رجل لا أتصور ذلك سامحوني لا أتصور أن هذه الفتاة أو أن هذه المرأة التي خرجت بهذا الزي الفاضح خرجت من بيت فيه رجل أكرر لا والله فضلا عن مسلم يخشى الله عز وجل ويعلم أن الله تبارك وتعالى سيوقفه بين يديه ليسأله عن هذه الأمانة عن الزوجة أو عن بناته ولا حول ولا قوة إلا بالله يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون نعم أيها المسلمون أيتها المسلمات أقول إن سر الضنك الذي تحياه الآن كثير من البيوت المسلمة هو البعد عن منهج الله هو البعد عن شرع رسول الله هو التقليد الأعمى للشرق الملحد والغرب الكافر إننا بكل أسف نبحث عن غاية كل شيء من حولنا خلق من أجلنا وكرر وتدبروا إننا بكل أسف نبحث عن غاية كل خلق من حولنا خلق من أجلنا في الوقت الذي ننسى فيه أن نبحث عن الغاية التي خلقنا نحن من أجلها قال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذه هي الغاية هذه الغاية التي من أجلها خلقت ومن أجلها يجب أن تقيم الأسرة المسلمة فإن الحكومة المسلمة لا تأتي من المريخ ولا تأتي من باطن الأرض إنما تأتي كثمرة حقيقية صادقة للمجتمع واللبنة الأولى في هذا المجتمع الإسلامي هي الأسرة. والخطوة الأولى في بناء الأسرة واختيار الزوجة الصالحة التقية النقية التي تعين زوجها على هذه الغاية العظيمة على أن تتحول الأسرة إلى لبنة من لبنات المجتمع الإسلامي الصالح الذي يوحد الله جل وعلا ويسير على ترب النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة الكرام إن سفينة الحياة الزوجية لا يمكن أن تخوض بحر الحياة بهدوء واتزان واستمرار إلا إذا قادها زوج مؤمن تقي وتحكم معه في توجيه دفة السفينة إلى كل خير وفضيلة زوجة صالحة مؤمنة تقية زكية وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء حق الزوج على زوجته أيها الأحبة الكرام إن حق الزوج على زوجته عظيم وقد تعمدت أن أبدأ بالحديث عن حق الزوج امتثالاً منا لهذه إسلامنا لا تأصيل الغرب الذي يقدم الآن المرأة على الرجل ظناً من هؤلاء أن المرأة بذلك قد كرمت ولا والله, ولا والله بل إن الغرب هو أول من أساء للمرأة وإن الإسلام هو من كرم المرأة إن المرأة في بلاد الغرب يتلهى بها ويستمتع بها وهي شابة جميلة فإذا بلغت سن ما يرمى بها في إحدى دور العجائز والمسنين لا يلتفت إليها لا من المجتمع بل ولا من أولادها الذين يتركون البيت في سن مذكرة ولا يرجعون إلى الأم إلا فيما يسمونه عندهم باحتفالات أعياد الميلاد تقيت بمرأة أمريكية شرح الله صدرها للإسلام وكنيتها بأم عمر وزوجتها برجل مسلم مصري وبعد أيام أصرت المرأة أن أزورها في بيتها وفي بيت زوجها فقلت لها يا أم عمر ما شعورك الآن بعدما شرح الله صدرك للإسلام فقالت أم عمر الأمريكية التي ما عرفت الإسلام إلا من أسبوع واحد قالت والله يا شيخ أتمنى الآن أن أصرخ بأعلى صوتي لأسمع كل مرأة أمريكية أنني أخيرا وجدت دينا يحفظ للمرأة كرامتها إنه الإسلام إنه دين محمد صلى الله عليه وسلم وسأبين ذلك في اللقاء المقبل حينما أتحدث عن حق الزوجة على زوجها بإذن الله جل وعلا أيها الأحبة الكرام أبدأ بحق الزوج. تأدبا منا بأدب القرآن الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وأرجو أن تنتبه معي أختي المسلمة الفاضلة الحق الأول حسن الخلق نعم إن من أعظم حقوق الزوج على زوجته أن تعامله معاملة كريمة مؤدبة مهذبة طيبة فما أجمل حسن الخلق وما أقبح البذاءة وطول اللسان حسن الخلق قد تكون الزوجة ذات نقص في الجمال أو في المال أو في العلم أو في الحسد لكنني أؤكد أن الزوجة المؤمنة الصالحة الزكية تستطيع أن تعوض كل ذلك بحسن خلقها بأدبها بكلمتها الحلوة العذبة الرقيقة فإن حسن الخلق إن كظم الغيظ. إن الكلمة الرقيقة إن البعدة عن كل ما يخدش الشرف والحياء لهو البلسم والدواء الذي يداوي كل الجراح بل إن حسن الخلق هو السحر الحلال الذي تأسر به الزوجة قلب زوجها مكرر إن حسن الخلق هو السحر الحلال الذي تأسر به الزوجة قلب زوجها جميل ورب الكعبة أن نذكر بأن إسلامنا ودين الخلق بل إن الغاية التي بعث النبي من أجلها بعد أن يعبد الناس لله هي حسن الخلق قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ومن ثم زكى الله نبيه بحسن الخلق فقال جل وعلا لنبيه وإنك لعلى خلق عظيم أيتها الزوجة المسلمة تدبري قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وابن حبان من حديث أبي الدرداء أنه صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وأرجو أن لا يظن واحد منا أن هذا الكلام للزوجة فحسب وسيسمعه هو الآخر بعد ذلك إن شاء الله يقول النبي ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وفي الحديث الصحيح الذي رواه احمد وابن حبان والبزار والطبراني من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق وعن اكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج اللسان والفرج اللسان مصيبة كبيرة ان لم يلجم بالجام الشر والتقى والفرش انت عبد الحلال وراح يرتع في مستنقع الحرام الاسن العفذ وزئل عن اكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرش وفي الحديث الصحيح الذي رواه ابو داود وابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم تدبري أيتها الزوجة إن المؤمنة يدرك بحسن خلقه درجته الصائم القائم ومن رقيق وجميل الأخلاق أن ترضى الزوجة بما قسم الله لها لا تعير زوجها بفقره أو بقلة شهاداته العلمية أو بقلة نسبه وحسده بل يجب على الزوجة المسلمة الصادرة أن ترضى بما قدر لها ربها وبما قسم لها ربها جل جلاله فإن الله قد قسم الأرزاق بين العباد بعدله وحكمته وهو اللطيف الخبير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فإن شعر الزوج الذي ربما يكون من متوسط الحال في المال والجمال والشهادة العلمية والصحة قد يكون الزوج كذلك فإن رأى الزوج زوجته راضية قانعة بما قسم الله وبما قدر الله شعر الزوج بالسعادة والراحة والطمأنينة وحولت الزوجة برضاها الضيق إلى سعة والمرض إلى صحة والضعف إلى قوة وثقة وأرجو أن تتذكر الزوجة المسلمة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة ليس الغنى عن كثرة العرب أي عن كثرة المال ولكن الغنى غنى النفس وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آداه فيا أيها الأخت الفاضلة لا تنظري إلى أصحاب العمارات الشاهقة والمراكب الفاخرة والأثاث الفخم الضخم لأن هذا سينغص عليك الحياة وسيدخلك دوامة الهموم والمشاكل والأحزام والآلام التي لا تنتهي لا تعير الزوج بهذا إن عجز عن أن يحقق لك كل ما تريدين فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم بل احمد الله عز وجل أن رزقك بزوج في الوقت الذي تتمنى فيه أختك زوجا احمد الله عز وجل ان رزقك بالاولاد في الوقت الذي تتمنى فيه غيرك الاولاد احمد الله عز وجل ان رزقك ببيت ولو كان متواضعا فقيرة في الوقت الذي تتمنى فيه اختك الفقيرة عشة صغيرة تأوي اليها ممن شردوا من ديارهم واوطانهم في الشيشان على يد الد. وسي الغبي الآن وفي فلسطين على يد الأنجاس الحقراء من اليهود وفي طاجيكستان وفي تركستان وفي الفلبين وفي كشمير وفي داغستان وفي كل مكان إحمد الله على ما أنت فيه من نعمة وعلم بان فضل الله عليك عظيم وإن تعد نعمة الله لا تحصوها أخته هل فكرت في كل نعمة أنعم الله بها عليك هل شكرت الله على نعمة البصر؟ هل شكرت الله على نعمة السمع؟ هل شكرت الله على النف؟ هل شكرت الله على نعمة اللسان؟ هل شكرت الله على نعمة القلب الصحيح؟ هل شكرت الله على نعمة الجوارح التي عافاها الله من المرض؟ هل شكرت الله على التوحيد؟ هل شكرت الله على الايمان؟ هل شكرت الله على الاسلام؟ هل شكرت الله على انتسابك للنبي محمد؟ عليه الصلاة والسلام وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وتنبري قول النبي المختار كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة انظروا إلى من هو أسفل منكم يعني في أمر الدنيا انظروا إلى من هو أسفل منكم أي في الدنيا وانظروا إلى من هو فوقكم في الدين فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم لا تزدري نعمة الله وأنت يا أختاه لا تزدري نعمة الله عليك ارضي بما قسم الله لك لا تعكري صفو الزوج من آل لآخر خلانة أتى لها زوجها بكذا وكذا وكذا ما أسعدها ما أهنأها ثم تتضرع إلى الله أن يخرب بيوت من زوجها إلى زوجها ثم تتصخط على قدر الله وتقول إنه ليوم أسود يوم أن دخلت علي بيتي وزوجني أبي لك هذا تصخط على قدر الله بالغ فارض بما قسم الله لك فما أجمل الرضا وما أحلى خلق الرضا ومن جميل حسن الخلق لأعرج على العناصر كلها وإلا فإن الموضوع طويل ومن جميل حسن الخلق الوفاء ما أحلى الوفاء وما أطعمها والله من كلمة وما أرقها والله من حروف ما أجمل الوفاء وما أقبح اللؤم وما أقبح الإنكار والجحود إن الوفاء خلق رقيق يا أختي أيتها الأخت مسلمة الأيام دول قال تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس فكم من عزيز أصبح ذليلا وكم من غني أصبح فقيرا وكم من قوي أصبح ضعيفا مريضا فزوجة الوفية التي تظهر اصل معدنها هي التي تحول بوفائها مرض زوجها الى عافية وثقة هي التي تحول بوفائها فقر زوجها الى سعة ورخاء هي التي تحول بوفائها ضعف زوجها وذله الى عز واستعلاء استعلاء الايمان استعلاء الثقة بالله جل وعلا ما احلى الوفاء وما اقبح اللؤمة وما اقبح الانكار وما اقبح الجحود حين يرى الزوج زوجته في لحظة من اللحظات تنسف كل ما قدمه من خير وعطاء إن زل زلة الزوج ليس ملكا وليس نبيا إلا ما هو بشر يخطئ ويصيب وأنا قدمت الخطا يخطئ ويصيب فإن أخطأ الزوج فعلى الزوجة أن تغفر خطأه وأن تغفر زلته وأن ترحم ضعفه وأن تنسف بكلمة وبجرة قلم جهد الزوج وجهاده وعطائه وبذله فإن هذا أمر يؤلم القلب حقا يؤلم القلب حقا بل إن الزوجة الوفية إن رأت زوجها قد تحول من الغنى إلى الفقر ومن العز إلى الذل ومن القوة إلى الضعف تسطر عليه وتغفر ذنوبه وتستر عيوبه وهي تذكره دوما بقول الله ولا تنسوا الفضل بينكم وتقرأ عليه دوما قول الله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ما هذه البلاغة ما هذا الإجمال الرائع والله لو لم أقل اليوم في هذه الخطبة وفي هذا الموضوع إلا هذا الحديث لكفى لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها يا له من حق كبير عظيم فالطاعة وأنا أؤكد لكل زوج مسلم بأن أعظم جوهره وأغلى بره وأعظم قطعة ماس بل وإن أغلى ما تدخر وأسمن ما تملك هو زوجة صالحة مطيعة إن نظرت إليها سرتك وإن أمرتها أطاعتك وإن غبت عنها لسفر حفظتك في عرضها ومالك أغلى ما تكنس ما قيمة المال إن كانت الزوجة والعياذ بالله مفرطة في الشر ما قيمة المنصب إن سمع الزوج مهما كان منصبه أن مرأته فاسقة قدرة لا تصون عرضها ولا شرفها ولا كرامة زوجها ولا كرامة أهلها ما قيمة المال وما قيمة المنصب وما قيمة الجاه وما قيمة الحسب والنسأ انفرطت المرأة في الشرف ثم ما قيمة الرجل مهما كان منصبه إن كان ديوثا قدرا يقبل على زوجته الفحش والحرام ما قيمة هذه الرجولة إنها رجلة في الوحل والطيل ألا يغار الرجل على أهله وأن يترك الرجل امرأته تكلم هذا بدون ضوابط وبدون أسباب وتدخل هذا البيت بدون ضوابط وبدون أسباب حتى ولو كان أخوك ابن أمك وأبيك لا يحل لأخيك أن يدخل بيتك بيت زوجتك في غيابك هذا دين الله وشرع رسول الله والله ما احترقت البيوت إلا يوم أن تركنا شرع الله وشرع رسول الله ورحنا لنقلد الشرق الملحد القذر والغرب الكافر الضال سل النبي عن الحم أخي الزوج قال الحم الموت الحم الموت الحم الموت لا يخلو أن رجل بمرأة إلا مع ذي محرم ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما لا تبرك امرأتك هكذا تدخل من تشاء وتخرج من تشاء وتكلم من تشاء لا يا أخي أين الرجولة أين الغيرة أين الشهامة ثم أين الدين أين الإسلام أين الخلق إن لله وإن إليه راجعون فعلى الزوجة أن تطيع زوجها طاعة كاملة في غير معصية الله ورسوله قال المصطفى صلى الله عليه وسلم المعلم والمرب والحديث رواه أحمد وابن حبان والبزار وغيرهم بسند صحيح من حديث أبي هريرة قال المصطفى إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت لا له من كرم وفضل وكرر الحديث فما أحلى كلام المصطفى والله إذا صلت المرأة خمسها لا تضيع الصلاة من أجل إعداد الطعام للزوج لا لا قال الزوج الطعام بولي الصلاة بولي الصلاة إذا صلت المرأة خمسها، لا تضيع الصلاة من أجل الطعام، لا تضيع الصلاة من أجل المسلسلات، لا تضيع الصلاة من أجل الأفلام، لا تضيع الصلاة من أجل الثرثرة التي لا تسمن ولا تغني من جوع. قوم للصلاة. إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، وأطاعت زوجها. قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. ومن أعظم الحقوق التي يجب على الزوجة أن تطيع فيها الزوجة في أي وقت يشاء ويريد حق الزوجة في الفراش فإن الزوجة إن امتنعت عن زوجها إن دعاها لفراشه بغير سبب فقد ارتكبت كبيرة من الكبائر امتناع الزوجة عن فراش زوجها بغير سبب كبيرة من الكبائب بغير سبب كأن يدعو الرجل مرأته مثلا لفراشه ويحائض فتقول له لا أما إن استمتع بمرأته بعيدا عن الجماع في الفرج فلا بأس ولا حرج كما كان يفعل المصطفى مع نسائه صلى الله عليه وسلم فإن امتنعت المرأة عن الزوج للدلال أو للضغط عليه أو لوضع أنفه في الطراب أو من اجل ان يأتي الزوج لها بما تشتهي وبما تريد بغير سبب شرعي فقد ارتكبت الزوجة كبيرة من الكبائر ماذا قال المصطفى والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو مرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها أيزوجها زوجها وفي لفظ في الصحيحين إلا باتت تلعنها الملائكة إلا باتت تلعنها الملائكة حق كبير قد يخرب البيوت بل وقد تكون المرأة سببا في خروج وهروب الزوج من البيت وخروجه إلى مستنقع الرذيلة الآسن العفن فإن الرجل لو اشتهى مرأة وعاد إلى مرأته في البيت كما علمنا نبينا وحبيبنا فجامع مرأته ذهب الذي كان يجد في قلبه فإن عندها ما عندها تشريع ومن أعظم حقوق الزوج بل ومن صور الطاعة إن غضب الزوج أن تحرص المرأة على إرضائه من حقه عليك يا أختاه إن غضب بسبب خطأ منك أن تبادري بالاعتذار والتأسف لا تتكبري وأرجو أن تنتبه المسلمة إلى أسلوب الاعتذار فقد تعتذر المرأة بأسلوب عجرفة كبر فيرفض الزوج الاعتذار ثم تقول اعتذرت إليه فرفض أنت ما اعتذرت؟ ما اعتذرت بل ذهبت بكبر واستعلاء أما إن كان الخطأ من الزوج ومع ذلك فهو غاضب فصبري حتى يهدأ وينتهي غضبه. وفي وقت الهدوء يكون التفاهم سهلا جدا وميسورا فإن عاد الزوج من عمله مغضبة لسبب من الأسباب في عمله خصم منه يوم ضيقه رئيسه ضيقه زميله نم عليه في العمل إلى آخر هذه المضايقات اليومية تقريبا فإن عاد الزوج مغضبا فاصبري عليه وأرجو أن تنتبه الزوجة الزكية ألا تلح في طلب معرفة سبب الغضب زعلان ليه في ايه عمل ايه فصلوك رفدوك هذا يؤلم قلب الزوج رضوان الله على خديجة يرجع إليها الحبيب الزوج الوفي زملوني زملوني والرسول يرتعد ما تكلمت كلمة زملت غطت وتركت حتى استراح فلما استيقظ هو وذهب عنه الروع وهدأت نفسه وهو بنفسه الذي قص عليها ما قد كان فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا هذه الزوجة الصابرة الذكية الذكية. الألمعية التقية فالطاعة من أعظم حقوق الزوج ثالثا الأنوثة والزينة والاهتمام بجمال ونظافة البيت من أعظم الحقوق أن يرى الرجل امرأته دائما جميلة طيبة وأنا أحذر كل زوجة من الرائحة الكريهة من رائحة الفم من رائحة العرق من رائحة الثياب أتكلم بكلام واضح وصريح فلا حرج في ديننا أبداً ولا تقل لا حياء في الدين فإن الدين كله حياء لا حرج في الدين وحذر الزوجة من العرق من رائحة الفم من رائحة الثياب فمما يؤلم القلب أن ترى الزوجة المسلمة قبل خروجها للعمل أو للشارع للأسواق تتزين وتتجمل وتتعطر على مرأة ومسمع من زوجها ثم إذا جلست الزوجة في البيت جلست معه بالثياب التي عطرتها رائحة البصل والثوم فاتألم الرجل ثم تزعم الزوجة لا لا أنا أثق في حب زوجي لي كلا إن الحب قد يزول بسببك أن وأنت لا تشعرين الزوج بفطرته ينفر من الرائحة الكريهة وسأتكلم في مثل هذا للزوجة أيضا بالنسبة للزوج فإن كثيرا من الأزواج لا يراعون أيضا مثل هذا الحق كما سوفصل يرجع من العمل أو من الشارع أو من السفر بعرقه وبرائحته ثم يطلب الزوجة للفراش فتمتنع الزوجة لثائم منه هو لا يكلفك أن تدخل لتتزين بأجمل زينة ألا وهي زينة الماء ثم تقبل على مرأتك فإن ابن عباس رضي الله عنه كان أقول إنني لا أحب أن أتزين لمرأة كما أحب أن تتزين لي مرأة الزينة وأطيب الطيب يا أختاه الماء وأجمل الزينة يا أختاه الكحل أطيب الطيب الماء لو وضعت المرأة عليها زجاجة من العطر دون أن تطيب نفسها بالماء فلا قيمة لهذا العطر فأطيب الطيب الماء وأزين الزينة وأجملها الكحر. إن الله جميل يحب الجمال والحديث في صحيح مسلم من حديث المسعود مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله جميل يحب الجمال الأنوثة. الأنوثة أن يشعر الرجل أنه مع امرأة تتفنن في جذب قلبه في إرضاء عينه في إرضاء نفسه باللبس تارة وبتسريحة الشعر تارة وبكحلها في عينها تارة وبرائحتها الزكية تارة وبكلمتها الرقيقة الحلوة العذبة تارة إلى آخر هذا ثم فلتحرص المرأة على جمال البيت ونظافة البيت حرم عليك الإسلام أن تضع العطر لغير الزوجة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقوله كما في مسند أحمد بسند صحيح من حديث أبي موسى الأشعري أي من مرأة استعترت. انتبه يا رجل انتبه أيها الرجل في البيت انتبه يا رجال أي مرأة استعطرت أي وضعت العطرة ليجد الرجال منها ذلك يعني لغير الزوج للخروج للخروج لزملاء العمل في الوظيفة أي من مرأة استعطرت فمرت على الرجال ليجدوا منها ذلك فهي زانية كلام المصطفى من باب قوله العين تزني وزناها النظر والأذن تزني وزناها السمع إلى آخر حديث النبي أين الرجال وأين الآباء وأين الإخوة الأفاضل الكرام الذين يسمعون في بيوت الله عن الله وعن رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رابعا من حق الزوج على زوجته أيضا أن تكرم الزوجة أهل الزوج أمر مؤلم أن تكون الزوجة سببا لأن يعق زوجها أمه أو أباه إن دخل أمه قالت أمه فعلت أمه صنعت أعوذ بالله رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبوي أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة والحديث في صحيح مسلم الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله والحديث في الصحيحين من حديث فهل تريد الزوجة المحبة لزوجها أن تدي بزوجها في هذه المهالك المحرقة القاتلة بأن تكون سببا في قطيعة الرحم بين الزوج وبين أبيه بين الزوج وبين, بين الزوج وبين أمه بين الزوج وبين أهله لا لا روى الحاكم في المستدرك بسند حسن من حديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله من أعظم الناس حقا على المرأة انتبه من أعظم الناس حقا على المرأة قال المصطفى زوجها فقالت فمن أعظم الناس حقا على الرجل قال المصطفى أمه. أمه ولم يقل زوجته من أعظم الناس حقا على المرأة قال زوجها ومن أعظم الناس حقا على الرجل قال أمه ثم لا أبيح بهذا السرف أقول لشبابنا الذي يتزوج في بيت أسرته وتكون الزوجة في البيت وتحدث المشاكل كثيرا بسبب هذا أقول يا أخي أعقد اتفاقية بينك وبين زوجتك قل لها أنا لا أغضب أمي بل سأرضيها على الدوام فإن عدت من العمل فوجدت أمي تشكو لي فسامحيني سأرفع صوتي عليك منه وسأرضي أمي بكلمات طيبة في حضورك وأعلمي أن هذا من لساني أما أنت أيتها الزوجة ففي القلب لكن كوني عونا لي على طاعة الأم وعلى إرضائها ثم اترك أمك بعدما استقرت نفسها واستراحت بكلماتك الطيبة أمام الزوجة اترك الأمة وادخل إلى غرفتك واحتضن امرأتك وضم مرأتك إلى صدرك وأسمعها الكلمات الحانية الرقراقة الطيبة وأنت بذلك قد جمعت بين إرضاء الأم وإرضاء الزوجة فيها الأمر لا يحتاج إلى جهد جهيد لكنه يحتاج إلى صدق وإلى إخلاص في الحب من الزوج لزوجته ومن الزوجة لزوجها فمن الحقوق أن تحرص الزوجة على أن تكرم والد زوجها ووالدة زوجها وأهله في وجوده وحضوره لها تظن المسلمة أن إكرام الآن أن تفتح الباب في غياب الزوج لأخيه تاره ولعمه تاره ولخاله تاره ولابن عمه ولابن خاله وتقول يا شيخ أنت قلت أكرمه الأهل لا هذه معصية لكن في حضور الزوج فلتبالغ المرأة في أن تقدم وأن تكرم أهل الزوج أكتفي بهذا القدر وأكمل ما تبقى بعد جلسة الاستراحة وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك عالماً وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسل وسلم وجز وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقُتَفَ أثره إلى يوم الدين أما بعد فيا أحبة الكرام ومن أعظم الحقوق أيضا التي يجب علي أن أذكر بها الزوجات المسلمات الآن حق الاهتمام بتربية الأولاد ماذا تقولون يا إخوة لو أن زوجة دخلت يوما على زوجها وطلبت منه ورقة بيضاء وكتبت فيها بسم الله الرحمن الرحيم إلى زوج الفاضل ورحمة الله وبعد فإني أقدم لك الليلة استقالتي من تربية الأولاد ماذا تقولون في هذه الزوجة ستتعم حتما بالجنون لكن صدقوني إذا قلت لحضراتكم بأن استقالة جماعية تربوية قد وقعت الآن في كثير من بيوت المسلمين استقالت كثير, استقال كثير من الأمهات تربويا وانشغلت الأم بالوظيفة مع أنها لا تحتاج إلى الوظيفة أو انشغلت بالجلوس أمام التلفاز أو بالخروج إلى الجارات أو إلى الأسواق أو إلى البحث في الجرائد والمجلات عن أحدث الموضات والمدلات. والبغفانات وتركت الأولاد ولا حول ولا قوة إلا بالله فراح الأولاد يبحثون عن قوتهم التربوي في الإعلام الخبيث الخبيث وأكرر للمرة ثالثة في الإعلام الخبيث الذي لا يرقب في المؤمنين إلا ولا ذمة. راح الأولاد يبحثون عن قوتهم التربوي في الإعلام الخبيث تاره وفي المدارس تاره وفي الشوارع والطرقات تاره وشعر الأولاد بالفعل باليتم التربوي فليس اليتيم من انتهى أبواه وخلفاه في هم الحياة ذليلا إن اليتيم هو الذي ترى له أما تخلت أو أبا مشغولا شعر الأولاد باليتم التربوي وظنت الأم أن وظيفتها أن تحمل وأن طرأ وأن تقدم الطعام والشراب الأولادي فحس كله. بل إن مدرسة الطربية الأولى بلا نزاع هي الأم ليست الأب هي الام فان الام هي اول امرأة او هي اول من يخط على الصفحات البيضاء على قلب الطفل النقي وعلى عقل صافي ان الام هي على هذا البياض. اما ان تخط الام خيره وانا ان تخط الام شره تجني ثماره في الدنيا والآخرة. ان خيرا فخير وان شرا فشر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث ابن عمر كلكم راعٍ ومسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل في أهل بيته راع ومسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية ومسئولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته وفي الصحيح من حديث معقل بن أسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يسترعه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة وأخيرا حتى لا أطيل وصية جامعة أختم بها هذا اللقاء إنها وصية بلغة لأم عاقلة بل إن شئت فقل لأم مسلمة لامرأة تربت على القرآن والسنة إنها أمامة بنت الحارث التي خلت بابنتها أم إياس بنت عوف الشيباني قالت الأم بابنتها في ليلة زفافها لزوجها وقدمت لها هذه الوصية الجامعة التي أقدمها أنا بدوري لكل أخوات المسلمات من المتزوجات واللائل لم يتزوجن بعد ليتربين على هذا المنهج قالت الأم لابنتها أي بنية إن الوصية لو تركت لفضل أدب لتركت ذلك لك. إن الوصية لو تركت لفضل أدب لتركت ذلك لك. ولكنها تذكير للغافل ومعونة للعاقل أي بنية لو أن مرأة استغنت عن زوجها لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها لكنت أغنى الناس عن زوجك ولكن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال أي بنية إنك فارقت البيت الذي فيه خرجتك والعش الذي فيه درجتي إلى مكان لم تعرفيه وقرين لم تأل فيه فكوني له أمة يكن لك واحفظي له خصال عشرة تكن لك ذخرا أما الأولى والثانية فالخضوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة وأما الثالثة والرابعة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 وأما السابعة والثامنة الرعاية لماله وعياله وملاك الأمر في المال حسن التدبير وكل عيال حسن التقدير وأما التاسعة والعشرة لا تعصي له أمر ولا تفشي له سرا فإنك إن عصيت أمره أو غرت صدره وإن أفشيت سره لم تأمني غدره ياله من جمال يا له من جمال إنها الأم إنها الأم التي تربت في مدرسة محمد بن عبد الله إنها الأم التي لم تتربى على المجلات الماجينة الخليعة إنها الأم التي لم تتربى على الإعلام الخبيث الفاسد الماجن الذي يجدس الفضيلة من جذورها ويصن الآن يجدعا إنها الأم التي تربت على القرآن والسنة إنها الأم الفاضلة التي اكاد اجزم بانها ورب الكعبة بهذه الاخلاق من اهل الجنة ولم لا وفي الحديث الذي رواه النسائي بسند حسن بشواهدي كما حسنه الالباني في صحيح الترغيب والترهيب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نساؤكم من اهل الجنة من اهل الجنة الودود الولود العود العود اي التي تعود على زوجها بالنفع والخير والبركة الودود الولود العؤود التي إن غضب زوجها جاءت فوضعت يدها في يده وقالت والله لا أذوق غنضاً أي نوما حتى ترضى أيها الإخوة إن أعداء الإسلام قد علموا مكانة المرأة وعلموا أنها من أعظم أسباب القوة في المجتمع الإسلامي فراحوا يططون لها بدقة ويضعون المؤامرات الخبيثة الحقيرة بعد المؤامرات لماذا؟ لإنزالها من على عرش حيائها التي يوم أن استوت عليه هزت المهد بيمينها وزلزلت عروش الطواغيت والكفر بشمالها وأنجبت للأمة الأبطال والعلماء فعز على الأعداء أن تجود المسلمة من جديد على أمتها بالعلماء العاملين وبالمجاهدين الصادقين وبالأمهات المؤمنات الربانيات الطاهرات العفيفات فراحوا يخططون لها ويدبرون لها ويثيرون الشبهات الحقيرة تلو الشبهات بأن الإسلام ظلم المرأة وبأنها شق معطلة ورئة مهملة وبأن الزوج سجان قاهر وبأن البيت سجن مؤبد وبأن الأمومة تكاثر حيواني لا يليق بالمرأة إلى آخر هذه الدعاوة والذي يؤلم القلب أن كثيرا ممن ينتسبن إلى الإسلام قد تأثرن بها بل وراح كثير من علمائنا ودعاتنا يردون عن هذه الشبهات من منطلق أن الإسلام بالفعل متهم في قفص الاتهام فجاءت ردودهم هزيلة مريضة لا تتفق مع عظمة وقوة هذا الدين الذي علمنا فيه رب العالمين آمر النبيه الأمين وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم صرادقها وإي يستغيث يغاث بماء كالمه ليشو الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا أختاه هذا هو ديننا وهذا هو إسلامنا والله الذي لا إله غيره خاطبك بهذه الحرارة لأنك جوهرة غالية وضرة ثمينة ولؤلؤة مكنونة أنت أمي وأنت أختي وأنت زوجتي وأنت ابنتي وأنت خالتي وأنت عمتي قالوا بأنك نصف مجتمع كلا كلا بل أنا أقول إنك مجتمع بأسره إن كنت تشكلين نصف المجتمع فأنت تقدمين للمجتمع نصفه الآخر من الأبطال والعلماء والربانيات الصالحات انت مجتمع باسره ما امرك الاسلام بما ذكرتك به الان الا لانك في الاسلام غالية الا لانك لؤلؤ مكنون الا لانك قطعة الماغ وقطعة ناس وجوهرة غالية وانا لا اتصور ان عاقلا من العقلاء يرزقه الله هذه الجوهرة ثم يلقي بها في اي مكان من اماكن البيت او في الشوارع او الطرقات كلا كلا ما امرك الاسلام بما ذكرتك به إلا ليحفظ عرضك ويصون شرفك ويصون كرامتك وإلا ليمهد لك الطريق إلى جنة عرضها السماوات والأرض في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا اللهم, اللهم اصطر نساءنا اللهم اصطر نساءنا واحفظ بناتنا اللهم احفظ بناتنا واصطر نساءنا اللهم أصلح أولادنا واهد شبابنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريةنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجنبنا الحرام يا رب العالمين. اللهم اجنبنا الحرام يا رب العالمين. وارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم لأخ من إخواننا أو لأخت من أخواتنا ذنب إلا غفرته. اللهم لا ترع لأحد منا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عاصيا بيننا إلا هديته ولا طائعا إلا زدته وثبتته ولا حاجة هي لك رفع ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين اللهم رحم موتانا وموت المسلمين اللهم رحم موتانا وموت المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم ارفع الهم عن المهمومين وفرج الكرب عن المكروبين وفك أسر اخواننا المأسورين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اصطرنا ولا تغضحنا واكرمنا ولا تهننا وكلنا ولا تكن علينا واقبلنا وتقبل منا وتب علينا وارحمنا إنك انت التواب الرحيم اخوتي الكرام هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده وما كان من خطأ او سهو او نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم ثم أعوذ به أن أذكركم به وأنساه ولا أنسى أن أذكر جميع الحضور أن ينصرف أحد من هذا الجمع الطيب المبارك من الإخوة أو من الأخوات إلا وقد ساهم اليوم مع إخوانه القائمين على أمر هذا المسجد المبارك في سداد بعض المصروفات الدراسية لإخواننا وأخواتنا من الفقراء فهذا أمر قد عاهدنا الله عز وجل عليه في كل عام دراسي فأرجو أن ألا يخجل يخذل الإخوة أبناءهم وإخوانهم وأن يبحثهم بأنفسهم عن إخوانهم الذين يجمعون التبرعات وأسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأقن الصلاة وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليه على آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أود أن أقف مرة أخرى مع وصية أمامة بنت الحارث لابنتها أم إياس بنت عوف الشيباني تلك الوصية البليغة التي تحتاج إليها الآن كل زوجة فالمرأة تقول أي بنيه إن الوصية لو تركت لفضل أدب لا تركت ذلك لك تعرفين يعني إه؟ شاهد في البلاغة؟ يعني لو أن الوصية لا تبذل إلا لمن قل أدبه ما وصيتك لأنك على قمة في الأدب هل بالك من الكلام؟ كل كلمة يعني في غAI البلاغة ولا لو أن الوصية تركت لفضل أدب لا تركت ذلك لك يعني من تشمحتاج الوصية؟ من تشمحتاج الوصي لو أن الوصية تركت لفضل أدب لتركت ذلك لك ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل فالسعيد من وعظ بغيره والعاقل من اضطعظ بغيره واستفاد بالنصيحة والغافل يذكر الله عز وجل يقول وذكر فإن ذكر تنفع المؤمنين ممكن إنسان يبقى في غفلة ممكن تبقى الزوجة في غفلة فلما تكون أمها عقلة وفضلة تذكرها بحقوق الزوج وبأخطائها إن أخطأت إنما لو كانت الأم والعاذ بالله طائشة تزيد البنت طائشة حتى ولو كانت البنت عاقلة قد تتأثر بالأم لكن شوف الأم العقلة بيتقول إيه بتقول إن الوصية لو تركت لفضل أدب لتركت ذلك لك ولكنها معونة تذكير للغافل ومعونة للعاقل أي بنيه لو أن مرأة استغنت عن زوجها لغنى أبويها ولشدة حاجتهما إليها لكنت أغنى الناس عن زوجك يعني إذا كنت متصورة إن الزواج عشان تسيب الأكل عند الوالد والوالدة وتروحي تكل عند الزوج أو الزواج عشان الوالد والوالدة مش محتاجينك لا يبقى إحنا أشد الناس حاجة إليك لكن الزواج مش لكذا وإنما الزواج لأن الزواج حكمة وفطرة وغاية من أجل النساء خلق الله الرجال ومن أجل الرجال خلق الله النساء لو أن مرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويها لأن الوالد غني والولد غنية أو لشدة حاجتهما أي حاجة الولد ووالدة إليها فإن هتبقي أغني الناس عن الزوج لن ت محتاجة مال من الزوج ولا محتاجة حنان من الزوج عوضك عن حنان الوالدين وبعدين بتقول لها أي بنيه إنك فارقت البيت الذي منه خرجتي خلاص هتسيبي بيتك وتركت العش الذي فيه اللي تربيتي فيه إلى بيت اللي لم تألفيه وبيت اللي لم تعرفيه راح حياه جديدة. فالزوج ده اصبح بملكه عليك رقيبة. فكوني له اما. يكن لك عبدا. شايف العبارة? قلتوا معي او اللي ايه? اصن انتم مصطن او النهاردة الرجالة. مصطن من خطبة وكل اكيد كل يزاق ياشتير الشريط بها. <تصفيق> <تصفيق> اللهم مصطر نساء انا. لا اخوات ما يزعلوش. اذا ربنا احيانا الشهر الجاي حنديكم حققكم ان شاء الله. نساء فشوف المرأة بتقول لي بنتا كوني لزوجك أمة يكن لك عبدة ممكن أبدا الرجل الأصيل هيلاقي الزوجة ما شاء الله أصيلة كده وخلوقها مؤذبة مؤذبة وهو الألئيم يعني نادرا دي شذوذ عن القعدة إنما الأصل إن الزوجة إن كانت وفية وخلوقها تجبر زوجها على الأخلاق والأدب حتى أخي في الزوجة كده ما شاء الله حتى لو زوج أخطأ ما تردش أبدا مؤدبة تربية تردش إنما تسيب الزوج في وقت الانفعال ما تردش زع وانفعل وشغط وزع بمشير طلعت تسيبه خلاص وساعة ما يهدأ كده ويستقر تذهب إليه هو نفسه يكسف معلش يا مفلام بقى سمحيني وقت الزعل بقى قلت الزعل خلاص خلاص حتى العتاب ما يكونش والله إنما العز والله الزوج أما كن لئيمة والعز والله وعندها لدد في الخصومة وعندها معتبة وعندها مجدة يعني بتبقى حياة والعجب بالله الناس الله السلامة يعني حياة متعبة عملت كده ليه جيت متأخر ليه في سؤال يبقى ايه تشعر الزوجة فيه بحب الزوجة للزوج لكن في سؤال اما تسأل هو هو نفس السؤال يعني ممكن الزوجة تقول لزوجها زوجة انت تأخرت ليه بطريقة تشككه في نفسه ونفس الكلمة تقولها زوجة اخرى بطريقة تجعله يسعد بنفسه مش كده ولا لأ ها؟ كلنا مجربين تسأل بطريقة ظريفة جميلة تحسسوا انه يعني فعلا ان هي فعلا حريصة على ان يبقى معاه واحدة تانا ها كنت في ايه ها كم يبقى لك ممكن تتأخر ايه في ايه الزوج العفل من كتير تعمل حاجة ولا ايه ها؟ ولا ما تجوز زوجة تانا وخيف تقول النهاردة الرجولة بقت يعني عملة نادرة تجوز في الحلال يخاف ليه منش عارف اللهم رزقنا الرجول يا رب أسأل الله أن يفقه نسائنا وبناتنا وأن يسعد بيوتنا وأن يسر الزواج لشبابنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد والسلام. وختاما تقبل تحاية إخوانكم في مؤسس الرسالة للإنتاج الإسلامي والتوزيع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com